أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 110. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق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 ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوتل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> لا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 من قبل مِنَ الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين